بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَا مْرَى تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمُ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَمْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ নশ্রিল্লী নদী ন إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في فتة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر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 হুয়দ উল খস নু আই দুজি অল্লীনু আু ফি হিবিদীন কৌল হুম শু মি মিআ অলি মুম কুয় পুরু الذي جعل الشمس ضياءا والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك الا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في الثماوات والأرض لآيات لقوم يتقون